وإن تعجب فعجبوا قولهم أيذا كنا ترابا إنا لفي خلق من جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعماقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون